في الله وحتى يؤذن بصلاة فجر هذا اليوم المبارك في الخامسة والثلث في القاهرة نبقى مع هذه الاستهالات المباركة والشيخ محمد الهلباني سبحان الحمد لله قواعدا. ونصار عبدا. وعز جندا وزم الأحزاب. أقرئنا له الدين وعلى أكرمه الكافر. اللهم اغفر لنا ربنا وشْرَرْ ضَانَةَ الْمُسْلِمِينَ والقوم موتان وموت الحسنين انصرنا على اعدائنا جد لكشك يا إلهي جد لكشك يا إلهي من له جاد قليل جد لكشك يا إلهي بل زاد قريب لا عند الصدق يأتي عند بابك عند بابك عند بابك يا جني ذمّه ذنب عظيم يوقع الذنب العظيم ذمّه ذنب عظيم يوقع الذنب العظيم ويرجون وارا إن الله عبد بدين من يا من بجلي من هوكنان ونسون منك إحسان. إنك يعسان وفضل بعد يعطى جزيل. يا ربي ذنوبي مثيرم لا تعد فغفر عني كل ذنب فاعق عني كل ذنب واصفق الصف الجميل كيف خالي يا إلهي كيف حالك؟ يا الهي ليت لي خير العمل سوء اعمالي كثير زاد طاعتي قليل أعمالي كثير ذا لطاعاتي قليل أنت شافي انت كافي انت شافي انت كافي في مهمات الامور انت حزي انت ربي انت حسبي انت ربي انت لي نعم الوكيل عطوك وارضوك يا رب <تصفيق> <تصفيق> أنت شافي انت كافي في مهمات الأبوط انت حسبي انت ربي انت لي معمى الوكيل ديني من كل ذاء آ من كل ذاء وقني جئتي ان لي طلبا ثقيلا ان لي طلبا ثقيلا من انت من يشفي يا رب أدعوك في سري يا واجب الخير للقاصي وللداني يا صاحب الفضل يا من شأنه كرم وكم لربي من بر وإحسان والسلام عليك. سيدي يا رسول الله والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله واكبر الله واكبر رسول محمد لا إلا الله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 أشهد أن محمداً رسول الله حيا على الصلاة حيا على الظلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله